ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على مَا فِي في قلبه وهو ألد الخصال وإذا تولى سعى في الأرض فِيهَا فيها ويُهلك الحرة والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد 112-ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة, كافة فَتَوْ وَلَا تَتَّبِعُ وَلَا تَتَّبِرُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُدِينٌ فَإِذْ زَلَلْتُمْ لِنَبَعْدِ مَا جَاءَ أَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ ينفرون إِلَّا يأتيهم الله في ظلال من الغمام في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور